124. كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم 125. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم خَالِدِينَ فِيهَا 126. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ما دخل ق الذين من دونه، بل الظالمون في ظلال مبين. ولقد أتينا لكمان الحكمة أنشكر لله.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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ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 بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غنيض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 114. الله هو العلي الكبير 115. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 116. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ حَتَّارٍ كَفُورْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ